لكتاب التوحيد واتا لخزمت باسي ششم دبين لو كتابا بيروزا ك ورجلا والقرانك خايفا وردجار سبحانه وتعالى لفر متصح كان في غمر اخوه صلى الله عليه وسلم مؤلف كتاب مان محمد كوري عبد الوهاب رحمة اخوي ليبي ام بابي امر من بيرمت اخويت على بعنواننا بنشاني باب من الشرك لبس الحلقه والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه واتا لهو بش برياردان بخويتا كتنها بيته حلقو الطوق ينقرو دزو بروباطال بخوتها البواسي يعني غير امانه بنيتي اوي كزررت لا لا بري يان الزينه لدرب خطوه دفرمي هر انسانك طرويك طتك حبليك يا توقيك طوق جارن جاهلت بكار اندهنا كتوقي مس بيان زرده يان باوان لقول الله لقد قهزة لنرى لنرى هاركسيئة امجو رشتان بخوية هلبوا باعتقاد باعتقاد باوري أوي كأو او باري خيطي او خيطيان او طوق زيان لسر لا ابا زيان اللي درد خاتوا او الشريك بخوية قرار داو هاو بشي بخوية رد قرار داو اعتقاد بوقن بران بخوية رب العالمين برزان هربا جوغرتن مانو بيستل مان بو عنواني باسكه كذا فرميت لشريك قراردان بو خوي تاكوتنها انسان او اعتقاده بهك قوايه بتيك باتيك توقع حلقيه زياني لسر لا ابا يان زياني لدول خاتوا كتوت يجي او كسك كسود بتوبيني زيانه لدول الله يا اگر تو اعتقاده وابو او باروي او باتالا أو قماشة أو طوقة زيان اللي أدوا دخاته وياه سودت بتجلب دكا أو تو شركة بأخوها قرادة أو مخلوق شيء خصيز حقير وضيع كردد بشريك إخواؤه كأو كا اعتقادات بوك كا اعتقاد بأخوي تعالى هير بع إن وانا شاء الله كلمة كلمة الشيب كينوا بع جوان اللي تبغين باب من الشركي أم بابا باسي الشركة بودكاء أفرم من الشركي من مني تبعيضية واتا بعضيك هنديك لجوركاني شرك نكهمو شرك شنك شرك جوري بعضك تفرمين بعضيك كان جوركاني شرك شرك بالزباني كوريخوما هاو باش برياردان بخويتاكو تنها ناويك جنسي شرك شملي شركي قورو شركي دكات هل واسيني أم جورشتانا بخوتا ينبى من دالت ينبى السيارة ينبى خانوكت تو اعتقاد بيتي اما الزرر اللي دور خاتوية قازان جد بدس دينيت ايه الشركي قولي اخد شركي بتوك شملي هردو كدكا ان شاء الله اسا شرحي تكين لفرمين من الشركي لبس الحلقة والخيط ونحوهما لا هل واصيني حلقة حلقة جاران لسردم جهالات بابو توقي مسبو يان زردا لقول دنرا يان لا باس قبلين يان لا مل يان باول مبوقات اجل إنسانيك نخوشيك بكرته سرعيك فيئك سريشيك تايك اوان يان بيه الواسي بزعمي خوايا ام توقى زيانه لدول او اعتقاد الجاهلي بو زاني دفرمون فرمون بل جارن او توقع حديد بو اسن بو يعني مس يان زرد استاج اگر انسان هر جور ماده كيتر اگر التونج بي ياخذ زيو بي بني تهرب واسك قوايا سودم بيداغاني وزيان اللي دروختاوا هر همن حكمه دبي بشريك اي خيط تشدفمي ولا خيطي خيط دزو حبله برويه معلومه وكو كردوارخو منزورجر دنگوت فلان برو فلان حبل اغر الافران مرقد بكي بباداري ونخوشي بي حملت يعني قالت شفات ادات كان داود مفرك تبركو مفرك الزور جار دار وغمته مرقد كان وقبر كان او جرشنانا قرى صوزي بيابو هر يك توزي كي ابري داك غناح يش زول ببريت نبي اسرافه جدي اسفادي لبكات خربلكي ذاته كم براء لاذي خرب براء هو اعتقادي خلق بوك قوايه ليدروخاتهو قازان جد ببلز زينيت ياخد حبلك عند كده مل كجواي أماجول لبنده هرك سين مل بك أو لبشت بك أبد جولو تير وشير تأثير اللي ناكت بو إنزين فلم هو نحوهما غير أمانش وأتهرشت يك شرني الطوق بيا بروبي هرشت يك هل بواسير بخوته بخزانة بمندالد بسيارو داب بكد بخانوكت بونيتة اود اعتقاد دوايه او مخلوق وضيع زيان قازاني بدل سكر بشريك خوي رب العالمين وكو جهالتي الزهيان بو واستشنكر واريخ من هيا شاغئ سكر تشوي اسقانيمار جرشيكي لناو او دريكن وكب جوشكماسي في الانكوايه هل واصلنا ما لواه امل بو سودو بركاته تاوزر باشا او ان شاء الله در زكان دهاتو باب جاي الموضوعه باب ما جاء في الرقى والتمائم بتفاصيل باسية إن شاء الله لرفع البلاء لا بردني بلاء وتب أجرى نخوش الزيانك داب الزيب اللي تدابه هل يبواصل لك كوائي أم لا يأباد أو رفعه يان دفعه أو دفعه ويأت بيش أوي بيت لأديت كنية توش البيت ويقول لبند يجب المصيبات بوناهتها ويقول لبنده كم إترقوا لنا مريت بو نيازة يان أما قماش قميسي ما نصيفلان قصه بيوكي مبارك بو هر قميصك بكبر ابد توش نخوشينا بي توش دردنا بي ام اعتقاد خرافي انا لانه ايمجيب ببو ومان دزان دينا كانت تتماشي قران اخوا اكين سبحانه وتعالى تتماشي في بيغمركين صلى الله عليه وسلم تماشي حياتي الصحابه كان في غمركين رزاي اخوان لي إما اي ايما قالك دورين لو شرعه ولا مسائل عقائد برباه وتوحيد زور لا مان داوا زور شد بعقل خيالات واوهام خمان دامن انه كدين هي شي دينيو بلكو دين حاشا لدكاو دين تبره لدكات لي لراك الامانه بيدقدر اسباب هوكاري يعني هو يق تبر كزيان لدرو خريته وقازان جدو بالزبيه أما دبي بشرك بويا شارحي كتابك هذا فرمون شو راحك كتابك يعني كتابي اما مصاياك شرحك هذا فرمون ما مصائب إنكاري السبب هوي راست درسناك أو سببي كشرع إذن دا والسببية ولا الزيان ينبو بدسيناري قازانج مصلحة إسلام إنكارينك بلق إسلام هان الدادات هند جار او أسبابك مشروع بغير تبر أكو أسبابي نوي أو أسباب معنوي خنوي قران بصرن خوش او الشرعيو مأذونا في لا يا خواوة. يأخذ علاج حسي وطبي وشريعي إذا أعشابه يأخذ مسائل طبي حديث بي. بكالي يأخذ بلا بردني نخوشي كان يأخذ ويقاية تقريبا إسلام, إسلام منع نكرده إسلام كيف منعك الدواء أو جور علاجا وسببانك سببانك أوهامه خيالاته خرافاته توقع نعط بها وزيانو وخاصاته بداسته برسالة تقريبا آية ام جور شركه ما موسه باسي دكا ك افر ميل ل بخوا بخوت يا هال واسيد ينب من دالو خانوس حرکت حلقي اكبر رو يك شي كيوا شركه گوري يا شركه بچوگا شوم لي هردو كيدكا اعتقاد با ورد وابه بري ام توقاسنيه مس زرديا ين ان ام روي ام حبله ام د زیانم لی دور اخاتو او تازار و نفسم لی دور اخاتو او لنا خوشی و حسد لام دباد خوی بو خوی وادکا او شرک اکبر او کافر دبی الاسلام در تویتا چونی او اعتقادکا بو پر رباطله تا تنه دبی اعتقاد و سبحانه و تعالا او او تو آنیه زیان بو بلذبین و زیان لی دور اخاتو بله اگر بله نخیر زيان لم لا דורنا خوي بخوي استقلالا، بلج السبب يك هو يك كوا بيب ولا زرر وقازانزم لين أوه. أوه بو, آية بو, آية أما بو من اعتقاد جورا حلواسر اوا زيانو قازان جي بدس خوي بخوي بول ود مانش جي گوريني اي بوش لكي بوتو كام لا بروي علماء د فرمون هر كاسيك جوبقرن هر كاسيك اثبات سببك بكات هو يك سببك دياري بكات بولا بردني بلاء ومصيبتك يان بو درخسنوي او سبب اخر خوير رب العالمين داينا بيت نلا الشرعه واتا سببي شرعي نبي وسببي قدري وكونيشنا باخوا ازن داببي او او نفسها او انسان اخوي كرد شريج اخوا واتا هر وكو خوي ريگاي چي دانا وكو تشريعك شدي شي كرب سبب سببيه تشريع دانا تو شتي بسبب كل سبب كواز زررد لدلوخاته وقازانجد بيداگينيا خوا ازن داوشتي وا نل شرع ريبي داويد واتا الشرعيه نلا شرع وجود أم قدر يبرو بك هر خد بوخد او وبأوهام وخيالات أو مثلا خد قران قرآن أجر فاتحات بهر صورة تجربة بسرنا خوشو كسر كتاوي حسد ليدابيو كسر كويح حيوانات وحشرات كو الزهراوي بيدرابي دعاء بدك دعاء قرآن ودعاء معنوية إذن دابيو أما شرعي أي أو شيء حسي بكوني قدري به، وجوخارني دواء درمان عقاقير، إنسانك سقي دشي سريد دشي حبة إخوة، بسارة سر أو شرعية دواء، ويا بيغمرنا فرمي صلى الله عليه وسلم تداو يا عباد الله، بندك كان تداوي بكن علاج أو علاج الردّاءة كمسائل الطبي أقول حديث به يعني أعشاب به، مباشرة معنويكي راستها نحسيش وكواك هاريجرب بود بود نخوشي هل هر أوهام وخيالاتها بيدبي بشريك وخرافات بقتي قص عنواني باسا كمان وتبان دفرمون هر هر سبب إقدابنا هو كاريك هو إقدابنا بلي أم سببه زیانم لی در اخت و قازان زم پیدا جای ند، خواه مهربان او کارو فرمانشته بس سبب دانو نابد، ریپ ندا بید ن شریعی، اکو لعنتی شریعی، اکو معنایی قرآن خیلین، یا اکو اکو مسائلی حسی خوار ریپ ندا بیه، او او کرد وایبو بشری کی بچوک، او کس شریکی بخواهی تعال قرداد، شریکی اصغر. علماء جعفر ام في الجمله صحيحه چون تي بغير خوي رب العالمين كزيانو قازانجي بدستا اگر بلاي السبب درويا چونكي خوي تعالی ري بينا دوي كه او سببيه بلكو خود بخوداد نو او كجوره تشريعي كه درس كردو بي با وردو بالاسلام درداشي اگر بلاي خوي زردو قازانجي بدستا اگر بلاي سبب او شريكي بتوقا خوستان در براي سبب و هو يا كانوا بير باوري درباري اسباب هل يك بو كي هي بعام خلجي بير باوري درباري السبب اسباب بنه دسي بشوا سي طاقمه وا هل يك بو شنو هي دعنا هلن يجي جراسته يجي كان, كان زرميان روا ولا مسائل اسباب هر باوري بينيا جوري كش لخرجي او عنده باوراً بأسبابها يغلوين تكردوا تا أو غلو كردنا لأسباب توجي شرك بنا طائفة سيم، طائفة أهل السنة أو كساناً كلاسر الصلاة المستقيم روشتون بيوري شرع بكاري ديانين طائفة يكم كإنكاري السبب دكاً إنكاري أسباب دكاً أسباب هل أصل و أساسين وده يسبيهر أوهي ودبيهر أوبكيت هيتش ريكاً شارسر مقرب بجيانت أو كساناً كوا. نفي حكمتي خويت علاقا بتايبد جبريا كانوا أشعر يا كان أو أن نفي حكمتي خويت علاقا باورن بأسباب نية طائفيد يوم كواز زور بالروية تشونا زور غلو يا إنكروا لا بكرهناني أسباب أو كسانا عام ما يخلق خيا دواري هنيا يان شارز زي شرع هنيا كعورهم بمسائل خرافيات هي. او اجزياتنا لاكيجي اندبتوا لا اوكن سانيكتوا طرق الصوفيهن هيا كبلاي خمان درين طرق دروشه كخلق قناعتي بان هيا زور قناعتا من مسائل هيا تاوان لها تو باورا بجورا خولك بدارك بتشلكك ببروج بقره هند جاربه حاصل روح ضرب بيراوي بيوي كي صالح ببشتينكي بابنخونكي باودسيت توالها تو همو اسباب اجر نبر ارن اوي ك السود كان وجو سبب قنعته بيتي. بوي حديث كي موضوعي مدرسة ويا حديث نيا. هل اعتقاد دواب بحجرك ببردك دارك سودي بس اعتقاد سود سودي أجانيد. سبحان الله وشركه. للري بكارهناني أسباب غلو كلنا لنا أسباب توشي شرك بنا شريكونا. نابني زوربين بدار قبرو مرقدو كلا قبردو أثواري في غماران وصالحين زور بالروياتونا. هرشيبة من دسيها بيساوين خوي بيساويه أي خواتها دمطاي بيساويه ألي أما السبب أبو شفاء أوندأ أو السبب أو السبب السبب واي ليها توتوش شريك بوأجل إخوينا معه طاي في سيم كسانكن باورن بأسبابها وتأثيراته كاريجري أسبابها بلام سبب إثبات أكن قناعة بيدي كخواج ورمي هربان إثبات كتبة القرآن كي يا في غمري خواص صلى الله عليه وسلم للسنة كان بياني كتبة سببي كي شرعي ياخذكوني كخو ايدني بيدابيه او كسانس الحقن يمشي قرعد من بيدي ارين اجر سببك انسان لا سرما بيه بيه خواردن سبب إنسان بيتر بيه, بيه جلبرك سببك انسان خويه بيغير مو بك خويه بيبوشه درعو مغفرو خدو اوش ثاني سببك انسان خويه لتيلو شيل بالزي وانا ما نعمليها حسي واقع وايد بيني بل انطروا او نبري ما بلكو هاري فرق ان شاء الله سؤال جديد في شباب لواني مسمان نبري من سنجار تجربه مكردوا بكارم هنا مكرد ملم أو بشتون ملم او بشتنمل مكردوا او توقم خصو دبالم نخشيم بوتساكو بومه اي ولام تنشي بلامی گله زوری هیا، بلام من سنجابی که دمو. یا کم داریم هندی نخوشیه اصلا نخوشی نیا، انسان خوی بو خوی کردی نخوشی، وقوع نفسي وسواسا، خوی ل اصلا نخوش بلام لونه حالاتی که صدمه بینی بیه، نخوشی کی بینی بیه، برین گروی بینی بیت، آو اندلی کلا و تو، لی اندت شود نه ایو تحلیل کدومش جی خوی، درونیان مرتاح نیا، أو زي بتاع قدبوه، إذا جربوا علاجك، كأو برويها الرأسي، حالة نفسكينامية، نكبر كلايدا، بالكو خوي بنصيحتك إيش لا أشوف، هرب ده نصيحتك تو واني بس حالتي نفسي والله ما. هل حالة نفسي وسوسوي بقولك كأنما نخوشهم أمي هالواسية على والله وسوسا كأنما خوي نخير هالحالة نفسية كده خود نفسية خود بعور بينما شاق بيتوه شاق بيتوه أكيد أول شيء هالواسية هالنفسية كده بعور بينما هو وسو هماليكا وسوسا هماليكا شاق بيتوه أما شاق بنيه الأصله ياخد إنسان هي مسي هي مسي جنوك إنسان دسي لجنوك دسي لوشانوا جنوك الأقليتي لدسي لسلتي برويها الواسية بديارد مرقدك قبرك اوزنكي لو اللي جاقدرتش اللي لو لاشي درتش يعني دورك يتوه يعني جنوك هندي جاله هندي حاله أيترسينيت أيترسينيت توش فزع يا كا لا خور راي برينتشونك إيمان إلى وازو أذكارنا خوينه قرآننا خوينه كايمزجوت وجذب جزعنيا شياطين لي نزيكن كاتي أم برويها لواصيت شياطين وصل بيرتليكن شيطان بيالي أم زلاما جمرابو او برويها او على وا لي دور كوروا بازتون جمرابيتشونك إيش شياطينه إيش أو كصانك أو تشبه إسلاماً هوايتاً أو كخلقوا مرابكم سندها أعدمنا القرآن يا إخوة فرمي شيطان ودي إخوة بندكان جبراء كم وان الليكم وان الليكم إلا مخلص كان نبيت أو حالات نفسية جنوكية ترس الترسينية يعني بتاقديك ردوي كهذا الواسي دورك يوتيولود بأمر الشيطان كان بو يقوم رابي زيادة قنعت ببروبات الله بيت يعني حالات وهاية لونتهن خوش بيت حقيقة خوشية أو برويها الواسيت نفسياً خيالياً ألا والله ما عن شاكوبوما. إتجري جذور جوبنا خوشكنا ديت. همونا خوشك علم النفس وعليه. علم النفس ألين هالإنسان ينخوش بيه. جذور ليور ده لي, لي كلها يوا. نخوشكين زيد كله خوي. ده يخواتوا. çünkü حالات دارو نشت داخلة كات. بس كأم ودي حالة هاستخدم شاكبو بمنا ما هو، نخير لا أصله أزالة هر ما هو، إيش هو أزالة بلام لك نفسيا خوي وسوسي نامينت، وسوسي جي ضعيف كاته هو خوي طبيعي بلام تو خود به خود درس کرده و اتی بو تکابی، اول اصل اساسی نیه. بوی زنان دارم مون شعوری نفسی راجایک نیه بو شعر سر. شعوری نفسی که زامره ولای شعور مرتاحة، شعورم تکابو هست که من تکاب ماه. اوه خود نه خوششگدت خود درس کردو نفسانی، احساس نفسیانی قناعت بیان موا و خوششگدت فرد داو تکابی توی اونیه. انجا فرمون علما شعوری نفسی طریق راجای علاج شعر سر بو اثباتی سبب کان. شون إلهامش سببني بوتشريع. توبري ولا من إلهام هاتوا دلماو دلما واي بوتو واختر بدل ما هاتوا. فلان شد بكم يعني نيكم ساكة. تشريع داني اللي بالإلهام. دلما واخبر واخبر إذا كأخوة واي في خوش بيته تو قرآن لبردسته حديث بيغمر صلى الله عليه وسلم. تشريع شرعة. إلهام نابي بتشريع شعوري نفسيش نابي بسبب. أول سلم وكل أعدادي دارين ما مسا، إيشاش بعضين يكح بعضين طبيا يعني كقولي طبيا خلق خروج واسيت بقوله وكم وكم استيلوا عليها، كلنا خوشيت بارينته وياخذنا مسائل ما أعلم طبيا طبيا علماء طب خبراء حقي خلاص أنا مسعود هي شيك بلا أوهام وخيالات او او لو باباج جيبته ابي بشريكي اصغرى قبليه سببه قبليه خوي شك ما قاعدو شريكي جوريا ام عمليه استشاقه الطبيه كبناءه طبيه تبيني خوي كمره لبازر افروشريت اوش جورك لوش دور لي كشر حرامي كدوونه بر بي بي او اي جبريزان اما ام تنهى الشرح كمان ما موسته خو بعدها بتو خوي جولا اي مش خوالي راضي ببراسي عالم و براسي زنهوا كان با بدلجي لمستمع دجيا رحمه دي خوالي بي ام خرافاتيتي بو بو اكتبين سي ام اس فادي يمكن دوايو كي بيان توحيد كردو فضل توحيد تحقيق توحيد تفسير التوحيد تفسير شهاده لا إله إلا الله دسكرب باسكن شرك يا كم باس ها تنوي ام باس بو كي بيان جوركن شربغ أصغر اصغر ودسكبير بو فير ورده شركهامين ان جبرين برو الشركه القورة كانوا يتبقين فاشل ماموصا خداع عفوك او هنا ناوتا بدليل بوعنواني باسكي سوره الزمر آياته السيوه قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون أي محمد صلى الله عليه وسلم بقومكتو او جهالا او جاهلون فامانكا لغتجي ان بيمبريا ايا ورن خبرن بن بيمبريا بيمرى بجان او اري هو اصنامو او ثانو تاخدارو بردو مركدو قبرو جومتو او شتاني كاوا ايوا لدى قارن وعبالتي بودكا قناعتا ويا زيانو قازاني بدستا ام اياها شملي ام بابي خشمانكا تشونكي أو أن قناعة النواب آلهو قبر بردو دارو مرقدكاني نفعي هيو زيان ليدو يدور خاتوا باوري النواب أو بروباطلو طوقو زيان الزيان اللي يدور خاتوا يكشتن هموش المخلوق حقيقو حقيرو حقيق وضيعو خصيص آية أو الهانو أو بردو دارو مرقدانك كوا بيدي زيانتان لدوخنو قازان سان بيدغينن جوبرن او اعتقادك لاتانا او باورك هاتان بوانا ان ارادا يالله بضر اجر خوابي ويتوش زيانيك بكا في بيبيغينيه هل هن كاشفات ضر اي او مخلوقان غير اخوا اجر هرجي بيه قبره برده دارا شخصيك مرقديك كالغبرديك برويك طوقك نشتهك هرشتك غير خواك طوق قناتك بيبي زيان وخازد جب دستها. أجر بك توش زيان بك هل هن شفاد وضره داتوان او زيان خواه سر ملابرا. بس يا ليكهم ولا منياء أو أرادني برحمه يعني خوا رحم ملبك ونعمته بسر مرجانية هل هن ممسكات رحمتي او آله مخلوقاتنا داتوان منع الرحمة إخوة بكالل من نيل أو خير وبركة إخوة من كويه والله من المعلماء فرمون وقت هذا التابعين فرميه أمبر سيارك بيغمر أغمري الله صلى الله عليه وسلم الكافران كافران والله من النبو قل حسبي الله أخوان بسمن كواء أو دمداتي نفعبهم هي كفايتها أو كأو لمدو لخاتل لزارو الزيان كفايتما حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون أوانيك بشتوانيا بخوايا بشتوانيا ما على بيت أم آيات الشملي مردوك دكا أقر زندوب ومردوها يعني غائبك يك هركس كمرد ده صلاة نية ذريك إصفادة بطبقيني يكذ ذريك كما تساونا بيدريت أم آيات الشملي أوجدكا غيري خوايا رب العالمين كتوقن عدد بيتي الزيان زيان, زيان لدرخاته وقازان جد بو بلزبيني خوي تواناين يدفع لخويك أو دبي بشرك لأن داوشتك اللي كرد توانايني يو لإقتدار أوانية باشا ما مصى. لأن حديثك بما هنا وتوه. حديث يكمل دومي الضعيفة. بعامة تندخل موه. دفرمي لإمراني كري حسين. رضي خاله ب في صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. في غمار خوا كابراهش بني حلقي الزردة. وقبل نمس لقوله. فقال ما هذه. فرمي ما تشيل قولة. كابراه فرمي من الواهنة. أي في غمار خوا أمر لبر الواهنة وناخوش الواهنة. هندي علماء فرمو بركمبو، هندي فرمو نخوشي بخلق زرد بو سيسبو بي اوه كردوما كواتوشي تشاكب مو ام زيان لأسر برواد فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا دائك لدستد اما غير نخوشي هيك بو زياد ناك بل نخوشك زيادكا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا اگر بمري اوود بي او بي قصر فراز نابي بباوريد ام حديث الإمام أحمد الجرّةو شيخ الباني رحمته إخواني لسلسل لسلسلة ضعيفة هزارو ضعيفة من جزور سلّي نادويم حديث دوم لعُقبي كري عامر في غمار إخوآه صلى الله عليه وسلم فرميتي من تعلق فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أم حديث إمام أحمد الجرّةو شيخ الباني دفرميت دفرمي دفرمي دفرمي ضعيفة لسلسلة ضعيفة هزارو دو للرواية التي تقولها صحيحة من تعلق تميمة فقد أشرك صحيحة من تعلق تميمة فقد أشرك هل تتميم هذه البواسية؟ تميمة؟ هل تتميم هذه البواسية؟ بنيت تتميم أمورك؟ بواسانك تبقى أسانك؟ قازان بدأس به زيانة لدروكيوته له سبب قازان بدأس به زيانة سرب هر كسي اول بواسيه فقد اشرك بتأكيد شريكي بوخا قرادا و بو اعتقاد وابو بو او مخلوقه او دروس كراوه حقيره زيانو قازانج بدسته نخير زيانو قازانج لله حي تعالى يا نابت مخلوقه وبشكل خو لقازانج بدسنانو زر درك نوه يا خذ سببك دانا خذ بو خذ دانا كوا امق سببك بو درخسنوي زررو بدسلن قازانج خواش izni داوي دبي دا بشر كي آخر فرمو لابن أبي حاتم حذفي كريمان دفرمي أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى كابرائيش بني خيطيك لدستيبو كردبو يدستي حبليك بالرويك لبرتا وطمان حمى في ودراوة حمى تايا تايا جي قبره بو حبليش الواسيب قوريا كقوايا أرين اما مفركه وبرويه نخوشي لافرينيت لسر لا لا ابرينيت فقطعه حذف الكري في بكراني وتلا قوله أو آتي اخويت عليك غناوا لسرد يوسف ااتي صوت شش وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون خلق زربين باورم بوحدانيه اخوانيه لا اولهيتها باعتراض الربوبيه برام ام قنعت اعتقاد توام اخوانيه كهر أو نفعي بد است او هر اوضر بد است مشركين ان ولا ما دفر من بو أم أتدعى بزيب وشرك جورة بو, بو حذيفش غنايا وبو شركي أصغر صحابة كان بعام وابن بتابة ابن عباس حذيفش أو أت دابازيبو بو وبو شركي أكبر دينكرب باستدلال با بو شركي أصغر تيجي هادكان شركين هادكان نوع من شركات ما دام شركين هابش باش أنا بخوا أو أت يعني غنايته كإنسان لدرجة ما توا ده لخوي يقول مهربان لبرخات النواجوان كانوا صفات برزقين يقولنا كان يا ربى خداي عفوما منك يصلح حال منك لجناه خمداي كباكم الخشبي الزاتر دينك شر زمكى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله والصحب أجمعين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين